لَنْ يَنَسَ مَنْ سَمِعَ اللَّهَ قَوْلَ الَّذِي نَقَلُوا إِنَّ اللَّهَ கு وانا قرق عذاب حريق الَّذِينَ نَكُنُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى دِينِنا لَا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ اسْتَيَ تِيَنَا بِقُر أُلْقِيَ جَاءَ أَنكُم رُسُلٌ مِنْ قَرْنِيبِ الرَّبِّ بِالَّذِي قُلْتُ وَالَّذِي فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِن تَنفُضُوا فَكَقَدْ كُنْتُ